ما حكم البناءات التساهمية السكن التساهمي أو السكن المدعوم هو إعانة الدولة للطبقات ذات الدخل المتوسط في إنجاز وفي شراء مسكن تأثر عليها وصول عليه تدعم بإعانة مالية مضطرنة بشروط يجب ترافرها في المستفيد فهي بهذه الصورة هiba أو منها توافقة على شرط الواعد الدولة لا تجوز إلا من توفر في شرط الواعد غير أنه قد تكون الإعانة المالية تمثل في قرض من البنك يمنحه المستفيد فتكفل الدولة بتسديد فوائد ربحية مترتبة على القرض المنوع وفي هذه الحالة يحرم هذا التعامل اجتماله على رب المحرم بالنصوص الشرعية إذ لا يخرج القضى عن كونه رباويا في الأصل بغض النظر عن مستدده سواء المستهيد أو غيره للنصوص الوعيدية الوالدة في هذا التعامل والعلم عند